Book 2 дев'ять. Тиса. Дні тижня. Ейямул усбуа. Понеділок. Еліфнін. Еліфнін. Вівторок الثلاثاء الثلاثاء السرداء الاربعاء الاربعاء четвер الخميس الخميس بيятница الجمعه الجمعه Субота Ас-Сабт Неділя Аль-Ахад الأحد Тижні Дні Аль-Усбуа الأسبوع Від понеділка до неділі Міналь-Ітніні іла ахад من الاثنين الى الاحد اولي يوم понеділок اليوم الاول هو الاثنين اليوم الاول هو الاثنين ثاني يوم вторอก اليوم الثاني هو الثلاثاء اليوم الثاني هو الثلاثاء ثالثي يوم أربعاء اليوم الثالث هو الأربعاء اليوم الثالث هو الأربعاء رابع يوم четвер اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس خامس يوم пятница اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس هو الجمعه 6th day سبت اليوم السادس هو السبت اليوم السادس هو السبت 7th day نديلا اليوم السابع هو الاحد اليوم السابع هو الاحد. التيجدن مايه 7 دنيو. الاسبوع فيه 7 ايام. الاسبوع فيه 7 ايام. مي پراتسيويو ليشا 5 دنيو. نحن نعمل 5 ايام فقط. نحن نعمل 5 ايام فقط.